يهد الله لنوره من يشاء. في تفسير القرآن المجيد. والقرآن المجيد القول المؤصل في سور المفصل. في سور المفصل. تقديم في صلب جديان العتبي. تنفيذ ماجد بن راشد الدباس.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 لزنا في الحديث عن أواخر سورة الذريات ووصلنا إلى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين حديث عن هذه الغاية الكبرى من خلق الجن والإنس الحمد لله صلواته وسلامه على رسول الله وبعد فإن ربنا يقول وهو أصدق القائلين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون هذا فيه بيان لما خلق الله جل وعلا من أجله الثقلين الإنس والجن وقوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون التقديم والتأخير بين الجن والإنس بسبب بدء الخلق فالجان مخلوقون قبل خلق آدم قال ربنا والجان خلقناه من قبل من نار السموم. والإرادة لله جل وعلا إرادتان إرادة كونية وإرادة شرعية والاتفاق هنا على أن الإرادة المقصودة هنا هي الإرادة الشرعية للإرادة الكونية فالمراد هنا أن العبادة يعبدون ربهم وحده دون سوى ولهذا وقع منهم كافر ووقع منهم مؤمن لأن الإرادة إرادة شرعية ولو كانت إرادة كونية لما انفك أحد عنهم أن يعبد الله جل وعلا وحده مثلا الله جل وعلا يقول حتى تتضح الصورة لمن يسمعنا قال الله جل وعلا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا, إلا خطأ فهذا نفي للإرادة الشرعية لكن من حيث الإرادة الكونية يقع أن مؤمنا يقتل مؤمنا عمدا فيكون خلاف الآية فالآية المراد بها النفي الشرعي لن نفي القدري في حين قال الله جل وعلا مثلا لما تكلم عن الحدائق ذات بهجة قال ما كان لكم أن تنبتوا شجرها فهذا نفي الإرادة الكونية فلا يمكن لأحد أن ينبت شجرة فالمقصود هنا أن الله جل وعلا خلق الخلق الثقلين الجن والإنس فهما المكلفان خلق غيرهما لكنهما غير مكلف إما لعدم وجود العقل وهذا في سائر الدواب والعجموات وإما لوجود العقل لكن الله جل وعلا استثناهم من التكليف لأنه فطرهم على العبادة وهذا في حق الملائكة فالملائكة تعبدوا الله جل وعلا لكنهم لا يقال لهم مكلفون لكن يقال عنهم أنهم عابدون فهم من أعظم خلق الله عبادة لربهم جل وعلا كما هو معلوم من دين الله جل وعلا بالضرورة قال ربنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هناك حالة بين السادة والعبيد في الدنيا لكن السادة والعبيدة كلاهما مخلوقون فيكون نفع بقدر نفع العبد للسيده بمقدار إكرام سيده له فذلكم العبد يصنع الطعام يقضي الحوائج لذلكم السيد فيكون إكرام السيد له بمقدار نفع العبد له هذا منتفل في حق الله وهذا معنى قول الله جل وعلا ما أريد منهم من رزق كما يريد السادة من ال من العبيد وما أريد أن يطعمون كما جرت عادة السادة أن يطلبوه من العبيد فهذا منتف في حق الله جل وعلا لأن الله خالق والخلق جميعا هو خلقهم في حين أن العلاقة بين السادة والعبيد علاقة أخرى ليست بمثل مثل هذا المنطاق لأنهم جميعا مكلفون لأنهم جميعا مكلفون فقال ربنا جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يفهم منه مع سياقات القرآن الأخرى أن المراد من خلق الثقلين عبادة الله أذا حسبتم أنما خلقناكم عبذا وأنكم إلينا لا ترجعون يحسب الإنسان أن يترك سدى إذن من عبد الله فقه لما خلق لأي شيء خلق ومن لم يعبد الله لم يفقه اصلا لماذا, لماذا خلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق ما نافيه ورزقنا كراء مسبوق بحرف جر فانتفى النفي كله هذا من عموم النفي في القرآن من قواعد القرآن وما أريد أن يطعمون يأتي إشكال الإشكال يقع أن الملائكة لا تطعم الملائكة لا تطعم لكن لا يعني ذلك أنهم آله لما؟ لأن الملائكة في الأصل أنهم في حاجة إلى الطعام والشراب لكن الله جل وعلا جعلهم في خلقتهم لا يحتاجون إلى الطعام والشراب فهم مخلوقون لكن الله جل وعلا خالق مستغنن عن كل شيء مستغنن عن كل شيء لكمال غناه وكمال قدرته فأما استغناء الملائكة ليس لكمال غناهم وكمال قدرتهم استغناء الملائكة عن الطعام ليس لكمال غناهم ولا لكمال قدرتهم لكن أن الله جل وعلا فطرهم على أنهم لا يطعمون وإلا هم خلق من خلق الله فقراء كل الفقر إلى ربهم لهذا قال الله جل وعلا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إذن تحرر من هذا كله أن الغاية من خلق الثقلين الجن والإنس عبادة الله تبارك وتعالى وحده ونعيد فمن عبد الله وحده دون سواه فقه لما خلق فمن عبد الله وحده أو مع فمن عبد الله مع غيره أو لم يعبد الله لم يفقه لما خلقه الله جل وعلا القول المؤصل في سور المفصل, في سور المفصل بعد ذلك قال الله عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين بودنا أن توقف عند هذه الآية كثير من الناس لا يفقه أن الله عز وجل الفقه الكامل أنه هو الرزاق سبحانه وتعالى فيطلب الرزق عند غيره من عبيده نعم هذا تعليل لما سبق جاءت الآية تذيل لما قد مر قال ربنا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون لما؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إنا طبعا لتوكيد لفظ الجلاله علم الأعلام هذا من أعظم الفوائد أن يعلم أن العرب كما تعلم قسمت أنواع المعارف إلى ست وجعلوا منها العلم والضمائر والأسماء الموصولة وأسماء الإشارة والمعرفة بالو والمعرفة بالاضافة والضمير كما بيننا وجعلوا أن العلم علم الأعلام هو الله تبارك وتعالى لفظ الجلاله هو علم الأعلام ويحكون هذا عن سيبوي في كتابه قربنا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق اسم من أسماء الله الحسن ولا أحد يرزق إلا الله والرزق على ضربين رزق تقوم به حياة البدن ورزق تقوم به حياة الروح فأما الذي تقوم به حياة البدن فهذا تكفل الله جل وعلا به لنفس ما لم يحضر أجلها قال الله جل وعلا وما من دابة إلا على الله رزقها وقال وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم فهذا تكفر الله جل وعلا به وفي الحديث الشريف قال عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها الرزق الآخر رزق تقوم به حياة الأرواح وهو الوحي ونور الإيمان والعلم عن الله وعن رسوله فهذا لم يؤته الله جل وعلا كل أحد كما أتى الأول كما أعطى الأول لم يعطي الثاني وإنما يعطي الله الدنيا لمن يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا لمن يحب ولهذا لم يستوي الناس فمنهم مؤمن منهم ومنهم كافر نأتي لما سألتم عنه وقضية تعلق الناس بغير الله هذا من ضعف اليقين برزق رب العالمين لكن الله جل وعلا شرع أسباب وندب الناس إلى أن يأخذوا منها وقال جل وعلا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ولا بد من الربط بين الجملتين فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه لكن قوله وكلوا من رزقه إخبارا هذا الرزق وإن أنتم مشيتم في المناكب لكن الرزق من لدن وكما قلنا بالحديث السابق إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها واجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وقد قال الله جل وعلا عن ذي القرنين واتيناه من كل شيء سبب فأتبع سبب أي أخذ ذو القرنين بالأسباب فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل بل عدم الأخذ بالأسباب ضعف في العقل وعدم التوكل على الله ضعف في اليقين ضعف في الإيمان بل قد لا يكون في بعض أحواله من الإيمان لصاحبه شيء والمقصود أن الأمر كلها بيد الله وأن الله جل وعلا يدبر الأمر قوله جل وعلا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين كلا الآية بمجملها تدل على عظمة الله كما لقدرته وجليل غناه وأن الخلق جميعا مفتقرون إليه تبارك وتعالى كل الفقر ثم ختمت هذه السورة العظيمة بآياتين عظيمتين يتحدث الله عز وجل فيها عن حال أولئك الظالمين قال الله تعالى فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يعدون حديث عن الظلم العظيم هو ظلم الإنسان النفسي بالشرك وكذلك الظلم الذي دون ذلك قال ربنا بعد ذلك فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم ذنوب ليست ذنوب الذنوب هنا بالفتح والذنوب هي الدلاء العظيمة ذات الذيل وحيانا قد لا يكون لها ذيل أي شيء تجر به ولا تسمى ذنوبا إلا إذا كانت تلك الدلاء ملأة تقول العرب لنا ذنوب ولكم ذنوب فإن أبيتم فلنا القليب يعني لنا البئر كله هذا جرى مجرى الوعيد والتهديد بين قبيلة وأخرى موضع الشاهد منه قوله لنا ذنوب ولكم ذنوب أي لكم ديلا ولنا ديلا فإن لم يعجبكم هذا ولم تقرون عليه عمدنا إلى البئر كله قال ربنا جل وعلا فإن للذين ظلموا من كفار قريش ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم أي من الأمم السابقة فأصحابنا لأنهم تشابوا في شيء معين وهو الكفر بالله جل وعلا والظلم على ضربين هو الشرك لله قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فقول الله تبارك وتعالى فإن الذين ظلموا ينصرف هنا أول ما ينصرف إلى الشرك لأنه مقرون بقوله مثل ذنوب أصحابهم أي من الأمم الكافرة التي سبقت الأمة المحمدية أي سبقت كفارة كفار قريش فلا يستعجلون فإن تأخر العذاب عنهم فإن وراءهم عذابين عذاب في الدنيا هذا وقع أضرابه في بدر وقع يوم فتح مك والعذاب الذي توعد الله به كل كافر من ذلك يوم يوم القيامة فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون والظلم الثاني ظلم العباد بعضهم لبعض في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا فلا تظالموا وقد دل القرآن دلت السنة على أنه لا ينبغي لعبد أن يظلم من دونه وأيا كان الأمر فإن الله جل وعلا يقتص من الظالم للمظلوم قد جاء في بعض الأثر أن النبي من الأنبياء قال أي رب أرني عدلك هذه أريني عدلك شبيها بقول الخليل إبراهيم عليه السلام ربي أرينك كيف تحيي الموتى قال الله جل وعلا له اذهب إلى نهر كذا فامكث عنده فذهب النبي إلى ذلك من النهر يستسقي عنده الناس ومكث غير بعيد يراقب غير بعيد مكانا ليست كالآية الآية زمانا فمكث غير بعيد يراقب فجاء رجل فارس على خيل فشرب واغتسل ومعه سرة في هدانانير ثم نسي السرة ومضى الآن النبي يراقب يرى يريد أن يرى عدل الله لما مضى جاء غلام صغير لما جاء الغلام الذي يناهز الحلم رأى الصرة أخذها ومضى بعد قليل جاء رجل أعمى طبعا لم يرى الفارس ولم ير الصرة جاء للنهر فأخذ يشرب في حال كونه يشرب تذكر الفارس أنه نسي الصرة فعاد إلى مكانه وجد الأعمى يشرب في المكان نفسه فسأله عن الصرة فانكر الأعمى لأنه لا يعرفها وكان ملحن في الإنكار أنه حقيقة لا يدري فقتله الفارس ومضى فقال الله عز وجل للنبي أما الفارس فسرق الصرة قديما من أبي الغلام فردت الصرة إلى ابنه وأما الأعمى فقد قتل والد الفارس يوم أن كان الفارس صغير فقضى الصيت للفارس من الأعمى فلعم قتل بعدل الله والفارس فقد المال بعدل الله والصبي رجع إليه مال أبيه بعدل الله هذا كله في موقف في موقف واحد هذا في الحديث عن عن الظلم لكن الظلم أحيانا يكون مصحوبا يعني بعض الناس لا يبالي يأتي باليمين الغموس فيقسم بالله جل وعلا على شيء فيكون ذلك سببا أيها بالله الله أحيانا في هلاك قال ربنا فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل هناك ويل هناك ويح وهناك ويك ويك للتوجع هذا جاءت كثيرا في شعر عن وويح للترحم الله عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية وأما ويل يخاطب بها الأعداء ولهذا كثرت في القرآن لأن الكفار أعداء لله وهذه من جنسها قال الله جل وعلا فويل للذين كفروا من يومهم أي في يومهم ويصح ابقاه على حالها الذي يوعدون أي اليوم الآخر والله جل وعلا لم يجعل الدنيا دار جزاء لا ثوابا ولا عقابة إلا في بعض أحوالها ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون لكن الجزاء الأوفاء يكون يوم القيامة عندما يحشر العباد بين يدي ربهم تبارك وتعالى هناك ما كان الكفار ينكرونه في الدنيا سيرونه عيانا وهذا واقع ولا محال القول المؤصل في سور, المفصل في سور المفصل نحن عندما انتهينا من هذه السورة العظيمة تفسيرا وهناك بعض الوقفات والفوائد خصوصا من هذه الآيات الأخيرات في سورة أذاريات بعض الفوائد تكلمنا يسيرا عن قضية تقديم خلق الجن والإنس لكن كتب الله جل وعلا أن الإنس لا يرون الجن في الدنيا في حين أن الجن يرون الإنس أنه يراكم هو قبيل من حيث لا ولهذا سمي الجن لأنه خلف مستتر العلاقة بينهما هناك شبه تسلط للجن الإنس لكنه ليس تسلطا كاملا ولهذا ينبغي أن يعرف أن حد تسلط الجن الوسوسة وقال بعض العلماء بأشياء أخرى التوفيق بيد الله بدليل أن الجن الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا على يديه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا سيأتي إن شاء الله في لكن هؤلاء ذهبوا حتى يبحثوا لماذا لم يأتي خبر السماء فهم ذهبوا لغاية غير محمودة فرجعوا بالإيمان وهذا من أعظم الأدلة لأن الهداية بيد الله تبارك وتعالى لأنهم بحثوا ما الذي حيل بينهم وبين خبر السماء فالشيطان فرقهم جماعات فهؤلاء التسعة جن نيصبين وافقوا أن لقوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ولذلك من أراد الله به الخير ساق الله الخير إليه كثيرا نردد قول القائل وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني بعضهم يقول فاستقدر الله خيرا وضعين به فبينما العسر إذ دارت ما يسير ولهذا فلاح كله في أن يسلم العبد قلبه لله في القرآن سورة اسمها سورة الإنسان وسورة اسمها سورة الجن وهذا كثير في القرآن هذا أشباه تأتي مثلا ما يخفى على قصة في سورة اسمها المؤمنون وصورة المنافقون وصورة الكافرون وصورة اسمها الشمس وصورة اسمها القمر ويوجد الليل لكن لا يوجد النهار هذا حتى لا يعلم أنه ترتيب نظمي القرآن أجل وأعظم من ذلك شكرا لكم فضي الشيخ في ختام هذه الحلقة الملتقى بكم أحبة الكلام في حلقة قادمة لنبدأ في سورة أطور بمشيئة الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته